وأبو نشخ كبير فتقالهما ثم تويل إلى الظل فقال فقال ربي لمال ذلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استخيار تمشي على لي يجزيك أجر ما سقيتنا فلما جاءه وقص عليه القصة قال لا تقصنا جوود قال لا تقصنا جوود من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استجد إن قيد إن قيد جبنتينها تين على على أن تعبرني ثمانيا حدا فإن أثمان تعشر فإن أثمان تعشر فمن عندك وما أريد أن أتق عليك تجدني إن شاء الله من الصالحين. قضيت فلا عدوان علي قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وك